عاشقين التمشيه برضًا براري الرجال اللي مسيرتها مطريه كل شغوم من على المقداص داري ما يكدر في السفار خطر خوية من على لند الكرازر والسفاري صممت بمواصفات عالمية رفض البداج على جول صحاري جاهزات بمواصفات لا مشج فيها من الشهب الضواري لا عدد بالصدف الارض الخليه عودوها بالمغابش والمساري النشام اللي عزايمهم قويه وقايد الرحلة حطى لمرال داري وصارت الوجهه على نجد العذية روحوها كانت تطردها الطواري من على العرفة بعد خط الحوية فيها الخبائن تصطفك من رايحت هالعشويه زين شبك نارهم وقت العصاري جلسة فيها تساوى الشاذ لي والذبيحة بالشبار من على جمر السمار تشوى شويه. في وسط وانت انت خالج هد دوادي وام سالم غردت بالسامريه واتبعوا جرت حصينه الاثاري واتمشوا في المزايل صار سالي عنده من الضيف من اللي رفع شنا المطية مش على الله يحفظه من كل جاري نبذ الفرقه وامور الجاهلية ويأت بالفيد بيع وشاري جايزات عبدالعزيز أكبر هدية غليت قلب البان بعيان وشالي جائزات عبد العزيز أكباه وهديا غليت قلب البان بعيان وشالي جائزات عبد العزيز أكباه وهديا